لا يمكن للمستخدم إرسال ملفات بأحجام كبيرة ضمن مرفقات الرسائل الإلكترونية، فمثلاً لا يزيد الحد الأقصى على 25 ميجا جيميل لمرفقات الرسالة في خدمة جوجل.